على طار الفرح نحكي حكايه حفل الليله حكايه عن طموح كبير في رؤيتنا على طار الفرح نحكي حكايه حفل الليله حكايه عن كبير في رؤيتنا على طار الفرح نحكي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 على الأوراق يسهرلك يقول انك ملك عمري ونبضل قلب تيجانك على وجه الورق أكتب شعوري حتى يوصل لك شعور يشبه الفرحة الكبيرة بعين خلانك أقول مبروك لا والله أخاف إنها ما تصعد لك لأن الفرحة هي تلقى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 على طاري, طاري فرح نحكي حكاية حبلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رويتنا تفاصيل على طاري, طاري فرح نحكي حكاية حبلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيل معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فنة تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة معلمنا صياغة عقلنا فنة تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة يا ربي ترزق الجنة على الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيل على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة طموح كبير في رؤيتنا تفاصيلنا في رؤيه تهدي الابصار تعلمنا وتربينا كبرنا والامان كبار وحققنا امانينا في رؤيه تهدي على, طار على طاري هيكايا يا يحف لن الليله هيكايا عن طموح كبير في رؤيتنا كبير في رؤيتنا تفاصيله تخرجنا ورفعنا الراس حمدنا الوهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان تخرجنا رفعنا الراحة حمدنا الواه بالمنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان حانات الفرحة بالخلان على قطاع الفرحة حكي يا يا عم طموح كبير رؤيتنا تفاصيل على طار الفرح نحكي يا يتحب الليل لا عم طموح كبير في رؤيتنا تفاصيل